119. وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن إِلَّا إلا سحر مبين 110. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون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 124. بَعْضُهُمْ عَلَى على بعض يتساءلون 125. قالوا إنكم كنتم تأتوا لنا عن اليمين 126. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين 127. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين.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 124. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على يُطَافُ متقابلين 125. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين 126. لا فيها غول ولا هم عنها 117. وعندهم قاصرات الطرفعين 118. كأنهن بيض مكنون 119. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 110. قال قائل منهم إني كَلَّا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِنَّكَ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 119. فهم على آثارهم يهرعون 110. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 111. ولقد أرسلنا فيهم منذرين 112. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين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 اِذْ كُنَ الْآلِهَةُ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ 126. ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين 127. فأقبلوا إليه يزقون 128. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون 129. قالوا بنوا له بنيانا 119. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 110. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين 111. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم 112. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إن 124. أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 125. قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين 126. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم 111. قد صدقت الرؤيا كَذَلِكَ كذلك نجزي المحسنين 112. إن هذا لهو البلاء المبين 113. وفديناه بدبح عظيم 114. وتركنا عليه في 126. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين 127. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 128. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن دريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. 112. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 113. ونصرناهم فكانوهم الغالبين 114. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما 124. عَلَيْهِمَا فِي في الآخرين 125. سلام على موسى وهارون 126. إنا كذلك نجزي المحسنين 127. إنهما من عبادنا المؤمنين 128. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه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 112. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين 113. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من وَإِنَّ لُطْلَمَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جئْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۚ ثُمَّ مَضَى النَّظَرُ الْآخِرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أفلا 124. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين 125. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين 126. 119. وأنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون 110. فنبذناه بالعراء وهو سقيم عَلَيْهِ سقيم 111. وأنبتنا 124. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين 125. فاستفتهم ألربك البنات أَمْ البنون 126. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم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 124. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين بَيْنَهُ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون 126. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله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 112. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون رَبِّكَ رَبِّ ربك رب العزة عما يصفون 114. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين